الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادء وما يرد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب أليم.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 فَسِيرَ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كِرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عميقا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 ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 وَنَفَا بِاللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ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 لمحلها إلى البيت العتيق، ولكل أمّة جعلنا من سكن يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأعوام.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 والبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُم لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لي ينال الله نحومها ولا دماءها ولكي ينالوا ولكي ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين.